قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ثالثا ثالثا ادمان معاتبتها وتخويفها النفس الختاه تركن الى اللذيذ والهيين علمها التحليق تكره الاسفاف. علمها العز تأنف من الظلم. عرفها الرب تستوحس من الخلق. نفسك هي دربك التي تحملك الى الله. عرفها الطريق تنقاتك. ابدأ في معاتبتها. وتقريرها بما صنعت من المعاصي لتنكسر لله. قل يا نفس ارأيت انمتنا الان بمن القى الله. الح عليها. الح عليها حتى تلين. اجعلها تعترف بكثرة جرائمها وكثرة ذنوبها. ادم ذلك عليها. اجعله عملها اجعله عملها اوجعها بذلك اوجع بذلك ضميرها. اسل بذلك دمعتها. استغفر الله من سوء ما تقدم من طنيعك. وبخ نفسك وكلها معلش انا حريص ان انا استفيد عشان احنا صرنا عاجم ما بنعرفش الناجي ربنا. وسألكم اللي كان ينفسي نقد نقرأ شوية مع بعض في دعاء السلف الصالح كيف كانوا يتملقون الله والله يحب ان يتملكه عبده. يعني يثنون على الله، يمدحون الله، يشكرون الله. يحمدون الله ازاي دا محتاجين نتعلمه ففي مقام التوبة محتاجين توبيخ النفس ازاي قلها قل يا نفس ويحك يا نفس لا ينبغي ان تغرك الحياة الدنيا ولا يغر انك بالله الغروش يا نفس انظري الى نفسك فما امرك بمهم من لغيرك يا نفس لا تضيعي اوقاتك فالانفاس معجودة فاذا مضى منك نفاس فقد ذهب بعضك اغتنم الصحة قبل الثقم والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت يا نفس استعدي للاخرة بقدر بقائك فيها ويحك يا نفس ان كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الاخرة لجهلك وعما بصيرتك فاتركيها ترفعا عن خصة شركائها. تنزها عن كثرة عزائها وعنائها. توقيا من سرحة فنائها. ما لك يا نفس? لا تزهدين في قليلها. بعد ان زهد فيك كثيرها ما لك يا نفس تفرحين بدنيا ان ساعدتك فانها ستكون حجة عليك ما يا نفس تفرحين بدنيا ان كانت لك فلا تخلو البلد من جماعة اليهود والمجوس. يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها كوصف الدنيا يسبقك اليها هؤلاء الاخساء ما اجهلك يا نفس واخذت همتك يا نفس وافقط رأيك يا نفس اذا رغبتي عن ان تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوان رب العالمين ابدا الابدين رغبتي ان تكوني في جنة النعيم لتكوني في صف النحال من جملة الحمق الجاهلين اياما قلائلة تفرحين. ثم الى الابد تعذبين. فيا حسرة عليك ان خسرت الدنيا والدين. ويحكي يا نفس بادري بالتوبة فقد اشرفتي على الهلاك اقترب الموت وورد النذير فمن ذا يصلي عنك بعد الموت. من ذا يصوم عنك بعد الموت من يترضى عنك ربك بعد الموت ويحكي يا نفس ما لك الا اياما معدودة هي بضاعتك ان اتجرت فيها فزتي ويحكي يا نفس قد ضيعت اكثر رأس المال فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنك مكسرة في حق نفسك فكيف يا نفس اذا ضيعت البقية واصررت على المعاصي؟ اما تعلمين ان الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود انيسك والفزع الاكبر بيني والفزع الاكبر بين, يد... بين يدي انا علمت يا نفس ان عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرون وقد انوا على انفسهم بالايمان المغلاطة انهم لا يبرحون يالا انا علمت ان الموتى يتمنون الرجعة ليستغلوا بالعمل الصالح ويستدركوا ما فرط منهم انت في اميتهم يا نفس يوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا وما فيها لا ولو قدروا عليه وانت تضيعين ايامك في الغفلة والبطالة ويحك يا عنا. اما تخافين? اما تخافين اذا بلغت الروح التراقي? وقيل من راق? وظن انه الفراق? ويحك يا عنا? اما تخافين? أن تبدو رسل ربك منحدرة اليك بسواد الالوان وكلح الوجوه وبسرى العذاب اما تخافين? اما تذكرين? هل ينفعك ساعتها الندم? او يقبل منك الحزن? او يرحم منك البكاء? ويحك يا نفس ويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك يا نفس كم مستقبل يوما لم يستكمل وكم من مؤمل غدا لم يبلغ أنت تشاهدين في ذلك الموتى احذري يا نفس احذري يوما ترجعين فيه الى الله فتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون احذري يا نفس ذلك اليوم فقد قال الله على نفسه ان يترك عبدا امره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله فانظري يا نفس بأي أمر تقدمين وأي لسان تجيبين أعدي للسؤال جوابا انظري يا نفس إلى الدنيا اعتبارا وسعيك لها اضطرارا ورفضك لها اختيارا وطلبك للآخرة ابتدارا يا انا اترك الدنيا مختارا قبل ان تتركيها مضطره يا نفس كيف اقول لربي اذا غدا سالني عن عملي ووضح لي طريقي اذا نلت كتابي بشمالي ونادى الرب الغضب ونادى ربي يوم القيامة وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فقال خزور ويا كيان أ تستطيعين أن تفردي من زبانية جهنم أ تستطيعين أن تهربي من سلاسل النار أ تستطيعين أن تجادل الملك الجبار والحديا نفس كم تطيقين في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدات وهكذا يظل يوبخ نفسه ويعاترها ويذكرها حتى تخاف من الله رابعا علاج, علاج النفس بالصوم ومنع الحضور إن النفس إن البطن إذا أكلت أشرت وبصرت وإذا صامت كثرت وقل نشاطها وعادت إلى ربها فأدم الصيام كما أوصاه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا وجا قاطع الشهوة. امنعها ملزاتها. كما قال ابن الجوزي امنعها ملزوذة مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. اخي الشاف اخي التالي اذا عدت الليلة من مجلسنا هذا ومضيت الى بيتك فابدأ بتحقيق التوبة النصوح. ابدأ بأن تتوب إلى الله توبة نصوحة وقد قال ابن القيم في التحقيق قال في التحقيق ان التوبة تستلزم ترك المناهي والاقبال على العمل بالاوامر فمن ترك المناهي ولم يعمل بالاوامر لم تقبل توبته وليس بتائه قال تعالى الا من تاب وامن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فشرط قبول التوبة العمل اذا عدت الى بيتك الليلة تب ارفع ايديك قول يا رب تب. من كذا وكذا وكذا وكذا ان هذا ليس شرطا في التوبة قد تكون التوبة مجملة. توبت الى الله من كل الذنوب والمعاصي. تقبل. ولكن هذا التعديد لزجر النفس وتذكيرها والهامها التوبة وتثبيتها على هذه المعاني. تبت من كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وعزمت ان لا اعود ابدا لكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا وعهدتك يا ربي ان افعل كذا وكذا وكذا وكذا لابد بهذا الوضوح وإياك ان تسوف الليلة الليلة الليلة الليلة قل تبه ثم ابدأ امسك المصحف وقف الصلاة وقف وامسك المصحف الله اكبر اقرأ دعاء لاستفتاح اقرأ الفاتحة تباكى رحم الله سيدنا احد مسايخنا كان يقفف فلول يفني متعرفش الصل كده الله اكبر اللهم بيني وبين خطاياي ويفضل يبكي لما يكمل دعايا يستفتح بالبكاء والفاتحة كالبكاء ثم يدخل في القرآن فهي آية ومع شدة البكاء لا يملك الا الركوع والسجود تعرف صل كده تعرف طيب امسك مصحفك وقف بنت دين ربنا الناس تقول لك الاتل قل بعد ما خل النفس بعد ما خل امنعها ملدوذة مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام خمسة ان تأخذ من نفسك الراحة وتنزل بها التعب ونقصان المباح. ان نفسك تعمل تعمل فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل اتعب قيام الليل وتنام ساعتين وتقوم تروح الشغل تعبان مش هتاخد ربنا مش هتاجد نساء لكي تعطي الله طالب في ايام الامتحانات لاك وبعد ما تخلص من ذكرتك انسك المصف وقوم الليل ونمس اتين واستهن بالله وتمضي الى الامتحان نسيطا وانت خايف من ربنا ان يخذلك فلا تجيب كثير من الطلبة تعلقت قلوبهم بالمذاكرة فقط ونسي ان الذي يعلم ويذكر هو الله هو الله فليتعلق قلبك بالله. وأن الذي يفتح عليك هو الله. يذكرك هو الله. مع المذاكرة طبعا. خذ بالاسباب وتوكل على الله. لذلك اتعب نفسك في طاعة الله. وكما قيل من اتعب نفسه في طاعة الله. اتعب الله الكائنات في خدمته. الكل سيختمه. ولكن يتعب سويا لله. يا جماعة احنا ما جربناس نتعب ربنا تعبنا كتير للدنيا. تعبنا كتير للناس. تعبنا كتير للزوجة. تعبنا كتير للأولاد. تعبنا كتير للناس تعبنا كتير للهواء. وما وجدنا نتيجة. نريد ان نتعب لله. قال بعضهم حين سئل ماذا تستهي? قال استهي ان اقوم في الصلاة يعني. حتى لا اقدر ان اقوم. لحد ما بقى مش اذرا. قيل لبعضين ما تستهي. قال اشتهي ان اقوم حتى يستهي صلبي. نفس افصلي لما ضفيه جانب. نفس لما حس ان دماغي هطير. نفس اركع. لما جسمي ينكسر لمين لله نفس صوم لما حس ان انا هموت من الجوع التعب مش مقصود لذاتي يا شباب والجوع مش مقصود لذاتي يا شباب وانما المقصود ذل نفسي لله قدت نفسي لله اما اذا نفسك كل ما اشتهت شيئا اعطيتها فستقودك الى الكفر والناس يتحدثون ان الواحد منهم بدأ بالتجارة نفسه قالت له ما تحط فيها حتة حشيسة ماسي طب شم تروين ماسي طب كاس وزكي ماسي طب بنت تمشي معاها ماسي طب زنك ماشي طب لوات ماشي طب عباده الشيطان والكفر بقى كل ما انت ماشي ورا النفس هتوديك جهنم اما الحد الوحيد معاك كيف مع اول خاطر نفسك تقول لك نام طب مفيش نوم انقوم ليه قول طب مفيش اكل هنقرا قرآن. اخرج عند اصحابك مفيش خروج في اعتكاف خالف نفسك حتى تستطيع ان تفوز برض الله. احنا بنقول ده كله في البداية. بعد كده هتبقى الامور دي اخف وقعة. حين تألف نفسك الطاعة. زي ما نقول ان شاء الله في كيف تتوب مستقبل ان شاء الله انك اذا الفت نفسك الطاعة انفت نفسك من المعاصي اذا اعتادت النفس الطاعة تركت المعاصي. سادسا. ارفع لها بالفكر اعلام الاخرة. اريها الجنة والنار. اجعلها تساهد من امامك في الطريق محمد وصحبه. صلى الله عليه وسلم. ارفع لنفسك اعلام الاخرة. إذا رفعت لها أعلام الآخرة استقامت نفسك اللي بتستهين النهاردة سيء ذكرها بعظمة الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا ولا خطر على قلب بشر إذا استهلت نفسك الملابس ذكرها قول الله عز وجل ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تزميل ويطاف عليهم بآنية من فيضه وأكواب كانت قوارير, قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم هناك رأيت واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ملكا كبيرا عليهم سياب سندس خط واتبرة وحلوا اساور من فضه وتقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مسكورا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 وجهها ارط لها راية الاخره قل لها يا نفس هذا طريق الصلاة والمسجد والقيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن. هذا هو الطريق امامك فيه محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمر عثمان علي طلحه الزبير عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عوف امامك فيه ابو ذر معاذ عمر انس عمرو ياسر عمار امامك في هذا الطريق كل العلماء والكبار والعظماء اما الطريق الاخر طريق الشهوات الزنا الخمر الشرب اللعب انت معا امامك ايها النفس هذا. هذا وهذا ذاك وذاك. طريق الاخر امامك فيه ام جهر. امامك فيه ام لهر. كثير كل الكفرة والفتقة والفجرة والتافهين من البشر فاختار لنفسك ايتها النفس ارفع لنفسك اعلام الاخرة. ان اكثرنا يمضي الى المعاصي بسبب كونه لا يعرف قيمة الجنة. لا يرى طريق الجنة. أخي في الله مناجاتك مناجتك صلاتك صلاتك ناد في الأحشاء والناس نائمون يا أكرم من أمله الآملون إن طرثتني فإلى من أذب وإن أبعتني فإليك أنسب علمت ذنبي وخلقتني رأيت زللي ورزقتني فاسملني بعفوك ورحمتك انت اضحم الراحمين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويحفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون نعم انه الله غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو قابل التول ابشر ايها التائب وهذه خاتمتنا نسأل الله ان يحسن خاتمتنا في امور كلها خاتمة الكلام ونهاية الامر ان كل من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة ان من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة ان نور حسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون كما ان الثوب الوسخ لا يقبله الملك لان يكون لباسه فالقلب المظلم لا يقبله الله لان, تكون لأن يكون في جواله وكما ان استعمال الثوب في الاعمال الخفيسة يوسف الثوب وغسله بالصابون والماء ينظفه فاستعمال القلب بالشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقه بالندم ينظفه ويطهره ويذكيه وكل قلب ذكي طاهر ومقبول كما ان كل ذوب نظيف فهو فعليك التزكيه والتطهير طهقي قلبك طهير الله والله يقبله الله يقبلك بشرىك يا عبد الله ومسيلك اخي تساب مجلدا تقول يا رب تورك بصدق واخلاص قابل الله توبتك اللهم اتقبل توبتنا واغسر حوبتنا وامحو قطيئتنا وارفع درجتنا وسدد التنتنا واسهل سخيمة صدورنا سامحونا ان كنا قد اطلنا ولكن لكي يكون مرة واحدة اخي التائب كيف تتور عرفت كيف تتور اخلع واندم وعزم. اقلع عن توب والله يتوب عليك. اندم على ما فات باستقباح الزمن. اعزم على ان تعود والله المستعان. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عزوات المسلمين. هيا اخي التاب. الباب مفتوح. والفرصة سانحة. وامامك عطاء مقبول. قل تبت. والله يقبل توبتك. واستعن بالله ولا تعجز فإن النصر مع الصبت. اياه. ان يوسوس الشيطان يقولك لك مجدادا. قل ساقدر ومعي قوة القوي المتين. سيعينني الرب. حسن ظنك بالله والله يعينك. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اخي لا تسوي. عجل. عجل عجل. هيا هيا. توب. ما تأخرش حد متوح تب من هذه اللحظة تب في الصلاة فانك ستتوم حتما سامحونا على التطويل ولكن كان هذا لا بد منه وكم معذرة سيبوني قلها كم نصبر امام التمثيليات وكم نصبر امام الاسلام وكم يصبر حتى المرضى اللي بيقول بيوعزين نصلي كم يصبرون في غير مواطن هذه المواطن. فلنصبر ولنتصبر ولنضغط على انفسنا. ان انفسنا لن تأتي الا كرها. اما اذا انتظرت ان تأتي نفسك بالمبادرة بسؤولة لن تأتي ابدا. تصبر. من يتصبر يصبره الله. من يتصبر يصبره الله. كم وقفنا وتصبرنا على ابواب الادميين. افلا نقف على باب رب العالمين. اننا نريد ان يرى تعبنا وجهدنا فيرحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختب بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا. وما اسررنا وما احلمنا. وما اسرفنا. وما انت اعلم به منا. رب اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله. جكه وجلة. اوله واخرة. قديمه وحديثه. خطأه وعمده. جده وهجله. اللهم انا نسألك رحمة من عندك. تغنينا بها عن رحمة من سواك وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين كل قولي هذا أتغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أتغفرك أتمنه وختاما نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح القالب مع تحيات إخوانكم في تسجيلات فياب الجنة الإسلامية